أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إن لعن يسر يسرا فاذا فرض تنصب وإلى ربك فرغب